أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث واربا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 وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى الله ترجع الأمور يا أَيُّهَا الناس إِنَّ وعد الله حق فلا تغرنكم الْحَيَاةُ الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حذبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير Afeman zuinale husu. En amali hi fere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 فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به لرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه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 Wanneer tehmilu minuten, wanneer te illa wil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 Wol de duwmaat, wol de nuur, wol de zil,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 وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخدت الذين كفروا فكيف كان نكيري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 ومن الناس والدواب ولنعام مختلف الوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤام ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن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 إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكون أهدا من إحد لما فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء ولا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 we gaan niet van dezelfde manier in om te gaan om te gaan om الله كان بعباده بصيرا فإن الله كان بعباده بصيرا ياسيرا